فلا أقسم بالشفاق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا اتساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن